والنور لافينا جمعنا يا هو A legnagyobb szentet بعز الآل من كفور روى العقاشة من خلف سلم عليه الحجر وصلاة له الشجر لما نيدي الحجر القمر وان شنس